أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يشهدون خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبلي فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أهل فَتِيمَ وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُونَ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ تُؤْمِنُ وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَالْتَقَمْنَا مِنْهُمْ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 دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا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 ولون شاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمتروا النبيا واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إن جولكم عدو مبين ولم ما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله جواتع إن الله هو ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل يوم ظرّون إلا الساعة تأتي يجوم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاق يومئذ بعض جمل بعض عذون إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا تتم تحزنون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 إِلَٰهُنَ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ, الساعة وَإِنَّهُ بِكُلِّ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 وقيله يا ربي إن جاء أولئك قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون